الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد دره تقديرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالدين الحق ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ايها المسلمون لقد خلق الله بني البشر خطائين وخير الخطائين التوابون خلقهم وبذر فيهم النزوع الى الخير والنزوع الى الشر ليبلوهم احسن عملا لم يخلقهم ملائكه مقربين مطهرين ولا مرده شياطين ليقوم الصراع في النفس البشريه بين الخير والشر وبين الصحيح والفاسد وبين الخطا والصواب هذه الخلقه التي خلقها الله في بني البشر جاء بها القران بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وجاء قول نبينا صلى الله عليه وسلم يبين ان كل بني ادم خطا ولكن عباد الله هل يعني ذلك ان نستسلم لاخطائنا او اخطاء غيرنا ولا ندل انفسنا على الصواب او ندل غيرنا عليه لا لقد بين ربنا سبحانه في كتابه العزيز اخطاء وزلا لن وقع فيها كثير من الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنبههم عليها وعلى الطريق الصحيح التي ينبغي ان يسلكوها ها هو سبحانه ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على خطئه مع ابن ام مكتوم فينزل سبحانه قوله عبس وتوّل لا أن جاءه الأعمى ويبيّن خطأ الصحابة في مواطن كثيرة ليرجع عنها ويتدارك أوضاعهم وطلب المؤمنين أن يحب كل واحد لأخي ما يحب لنفسه فيأمره بالخير وينهاه عن الشر ويدهله على الصواب وينصح له وينصره ظالمًا أو مظلومًا إذا عباد الله. لا بد من تصحيح الاخطاء في نفوسنا في ذواتنا وعند غيرنا عند اخواننا عند احبابنا لا يجوز بحال من الاحوال السكوت عن الخطا ايا كان نوعه وتصحيح الاخطاء عند النفس اولا ان عرفها الشخص ثم عند اخوانه من المسلمين والمؤمنين ثانيا ولا يعد هذا التصحيح والدلاله فضولية أو تدخل في ما لا يعني، بل هو فضيلة وتدخل في ما يعني. دعو عنكم ما يتشدق، ما يتشدق به بعض المنحلين من الحرية الشخصية أو التقاليد الموروثة من أفكار أو تقاليد بائدة، ولكن عباد الله قبل الشروع في تصحيح الأخطاء عند إخواننا. لا بد ان نراعي ونهتم بامور واعتبارات وفروق في تصحيح الاخطاء عند الاخرين لان المقصود هو الدلاله على الصواب والعمل به لا ان نشعر المخطئ بان هذا خطا فقط واهم هذه الامور عند الدلاله على الاخطاء لا بد من الاخلاص لله سبحانه وتعالى نعم الاخلاص القصد عند القيام بتصحيح الاخطاء اراده وجه الله سبحانه وتعالى ليس التعالي ولا التشفي ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين واذا صدقت النيه من الناصح حصل الاجر والثواب والتاثير والقبول باذن الله ثانيه الخطا من طبيعه البشر وخير الخطائين التوابون فمعرفة هذه الحقيقه يضع الامور في اطارها الصحيح فتعامل النفس معامله واقعيه صادره عن معرفه بطبيعه النفس البشريه المتاثره بعوارض الجهل والغفله والنقص والهوى والنسيان وتدعوه هذه الحقيقه الى معامله الناس بالرحمه والرفق واللين ثالثا ان تكون التخطئه مبنيه على الدليل الشرعي مقترنه بالبينه وليست صادره عن جهل او امر مزاجي فلا يحكم بالخطا الا بدليل قام جابر رضي الله عنه ليصلي في ازار قد عقده من قفاه وثيابه الاخرى على المشجب فقال قائل تصلي في ازار واحد فقال انما فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك وأين كان له ثوبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كار هذا الرجل على جابر ليس مبنيا على دليل، فبين له جابر رضي الله عنه جوازة فعله ذلك. رابع كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. فالعناية بتصحيح أخطاء العقيدة ينبغي ان يكون اعظم من اخطاء الاداب وهكذا ولذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بتصحيح اخطاء العقيد العقائد اي اهتمام ولا يعني الا نصلح الاخطاء الاخرى حتى نصلح خطا العقيده وانما نهتم بالخطا العظيم اشد من اهتمامنا بالخطا اليسير عباد الله لا بد ان يعرف المنكر نفسه عندما يقوم بتصحيح الخطا فبعض الناس يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم لمكانتهم او لسلطتهم فعلى المسلم الذي يريد تصحيح الخطا ان يختار الاسلوب المناسب لذلك الرجل الذي يقبله منه ولا ينكره ولذا لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه نائما على بطنه ركضه برجله فايقضه وقال هذه ضجعه اهل النار فاذا كان هذا الانكار من الرسول صلى الله عليه وسلم مناسبا لحاله ومكانته فانه ليس مناسبا لاحد الناس فلا يتوقع شخص انه اذا ايقظ شخصا نائما على بطنه بضربه وركضه برجله ان يقبل منه ويشكره لا بد أعباد الله أن نفرق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن والمخطئ عن علم، فالجاهل يحتاج إلى تعليم، وصاحب الشبه يحتاج إلى بيان، والغافل محتاج إلى تذكير، والمصر يحتاج إلى وعظ، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على هذا المنهج، فإذا أخطأ جاهل علمه ولم يعنف. وإذا أخطأ عالم غضب علي وعن نفسه كما فعل لأسامة رضي الله عنه ولا بد أن نفرق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد وبين خطأ العمد والغفلة والتقصير فالمخطئ عن اجتهاد ليس بملوم بل إنه يؤجر أجرًا واحدًا ويعلم أما الآخر فإنه يستحق العقاب ويعظ وينكر عليه وكذلك ينبغي مراعاه البيئه التي حصل فيها الخطا فوجود الخطا في بلاد تنتشر فيها السنه ليس كدرجه الخطا في بلاد تنتشر فيها البدعه وهكذا فبيئه العلم غير بيئه الجهل ايها المسلم اراده المخطئ للخير لا تمنعك لا تمنعك من الانكار عليه فإذا بان الخطا وجب الانكار وان كان فاعله يريد الخير والثواب لان الصواب لا يؤتى عن طريق الخطا وعند انكارك للخطا يجب العدل وعدم المحاباه في التنبيه على الخطا قال الله واذا قلتم فاعدلوا ولم يمنع كون اسامه بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه ان يشتد في الانكار عليه حينما حاول ان يشفع في حد من حدود الله ولذا ترى بعض الناس اذا اخطا صاحبه او قريبه او ذو مكانه وسلطه تغاضى عنه واذا كان شخصا اخر شنع عليه وانكر وشدد ولتحذر ايها المسلم كل الحذر ان تصلح خطا يؤدي الى خطا اكبر من فقاعده الشريعه تحمل ادنى المفسدتين لدرء اعلاهما فقد يسكت المسلم عن خطا لالا يؤدي الامر الى وقوع خطا اعظم لذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ولم يقتلهم مع علمه بهم لالا يقال ان محمدا يقتل اصحابه فينفر ذلك عن الاسلام فقد يصلح البعض خطا انتصارا لنفسه فيفسد اشد مما يصلح وعند انكار الخطا لابد من معرفه طبيعه من نشا عنه هذا الخطا فمعرفه طبيعه المراه تدعو الى الرفق بها ومحاوله استصلاحها لانها طبعت على النقص وقد خلقت من ضلع اعوج وكذلك الصغار وكبار السن ونحوهم مما لهم طبيعه خاصه وبعد هذا كله عباد الله هناك امور في باب التعامل مع الاخطاء لا بد ان نفرق بينها فنفرق بين الخطا في حق الشرع والخطا في حق الشخص وهذا هو طريقه المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان لا يغضب لنفسه ولكن اذا تهكت حدود الله عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم ولا بد ان نفرق بين الخطا الكبير والخطا الصغير فقد فرقت الشريعه بين الكبائر والصغائر ولا بد ان نفرق بين الشخص كثير الاخطاء والزلل وبين المخطئ صاحب السابقه في عمل الخير والماضي الحسن فان هذا الشخص يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره فايكن الفعل الذي ساء واحدا فافعاله الائي سررنا الوف ولا بد ان نفرق بين من وقع في الخطا مرارا ومن وقع فيه لاول مره ولا بد من التفريق بين من يتوالى منه حدوث الخطا ومن يقع الخطا منه على فترات متباعده ولا بد ان نفرق بين المجاهر بالخطا والمستتر به ولا بد من مراعاه من في دينه رقه ويحتاج الى تاليف قلب ولا بد من اعتبار المخطئ من جهه المكانه والسلطان وهذه الاعتبارات والفروق لا تتعارض ابدا مع العدل المشار اليه انفا بل هي العدل لانها وضع للامور في مواضعها وبعد هذا عباد الله لعله من العدل بل قمه العدل والتقوى والورع ان يفرح المؤمن باصابه الغير للحق ويحزن لمجانبتهم له لانه يقصد الحق ويتوجه اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله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 يكمل بعضهم بعضا فلا طبقي يتماقيت ولا تعصب اعمى افضلهم اتقاهم واقربهم الى الله ازكاهم لا فرق لا فرق بين لا فرق بين سوقه ولا امير فالكل عند الله واحد ولكن لكل حقوقه فحقوق الامير التقدير والطاعه في غير معصيه وحق غيره الرحمه ونيل الحقوق ولا يعني تعديل سلوك اي فرد من افراد المجتمع المسلم ان يكون هذا التعديل ايا كان هذا التعديل ايا كان سجنا او حدا لا يلزم ولا ينبغي ان يكون هذا التعديل مشحونا بالنكايه ومملوءا بالاهانه ومسكونا بالزرايه لا فالمسلم مهما حاد فالمسلم مهما حاد فهو مسلم ما دام في دائره الاسلام وهو عضو فاعل في مجتمعه مهما صدر منه ان تعديل السلوك والخطا من قبل الولاه والمسؤولين والاباء ينبغي ان يكون ممزوجا بالرحمه وتلمس الاعذار البغاه الخارجون على الطاعه المقاتلون سماهم الله اخواننا وان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا ثم قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم وشارب الخمر حينما يجلد ويعدل لا ينبغي اهانته وسبه بل بل تنبغي اعانته بل تنبغي اعانته لا ان نكون عونا للشيطان عليه والزاني حين يزني فيقام عليه الحد بسجن وجلد او رجم لا يعني انه اصبح عضوا فاسدا بل هو قد تم استصلاحه وربما تاب توبه لو وزعت على ملائ لا وسعتهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر وقال لمن سبه لا تسبه فانه يحب الله ورسوله وقال عن الغامديه رضي الله عنها لما رجمها فسبها احد اصحابه قال عنها لقد تاب توبه لو وزعت لو وزعت لو وزعت على اهل المدينه لو وسعتهم ان الاستصلاح لا يعني الانتقاص ولا يعني ان نسحب الخطا على اسره السجين او المخطئ او جماعته فهذا من شأنه الافساد للإصلاح ومن شأنه إيجاد الفجوة بين المسلمين مما يسبب البغض أو التفرق إنه ينبغي الالتفات إلى أهالي الضعفاء مما ساجين وغيرهم وإشعارهم بالأخوة وسد الفرجة والوقوف في صفهم فإن هذا أدعى للإصلاح وأقرب للتقوا لما كان المجتمع يتعامل بتعامل الاسلام كان ينظر الى الاخطاء الى انها اخطاء من اي شخص حصلت ولا يجعل ولا يجعل الشخص حبيسا لها فعمله هذا خطا واعماله الاخرى حسنه فنتج عن ذلك تلاشي الاخطاء وعدم استبحالها ينبغي عدم اشعار المخطئ بانه خصم وانه ضد بل لا بد من كسبه فهو مسلم وهو اخ وان اخطا وان زل فنشعره بالخطا ولا نشعره بمسافه تفصل بيننا وبينه وبذلك تزال الاخطاء وتزال المنكرات دون فجوات ودون تباغض لان التباغض خطا ولا يفر من الخطا ليوقع في خطا اخر جعلنا الله مما اذا اخطا اناب واستغفر واذا ذكر تذكر واذا وعظ التعظ هذا وصل وسلم على النبي الكريم محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار اللهم احينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته وسقنا من حوض وأنينا شفاعة وجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أخذل من خذل الدين اللهم أخذل من خذل الدين اللهم أخذل من خذل الدين اللهم, اللهم, اللهم, اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم ثبت عالبهم واهذ ضال لهم وفرج عن مكروبهم وجمع كلمتهم على الحق يا عزيز يا حكيم اللهم يا حي يا قيوم فكل إخواننا في الشام اللهم اكسهم يا رب اللهم اكسهم يا رب اللهم اطعمهم يا رب اللهم اطعمهم يا رب اللهم, يا رب اللهم اسقهم يا رب اللهم كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهمكم لا اللهم كلكم ناصرا ومعزا وولي وناصرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل اخواننا في دماج في اليمن اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كل اخواننا في كل مكان وتحت كل سماء اللهم اهدِ ولاة امور المسلمين